والذين آمنوا واملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا واملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزئنهم mereka yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Kami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 بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا اُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي الله Allah جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا injaan nصر من ربك لا يقول كنا معكم فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا injaan بِكَ لَا يَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين. ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم وقال الذين كفوا للذين آمنوا التبع سبيلنا ونحن من الخطاةكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وقال الذين كفوا للذين آمنوا. سبي سبي لنا والنعم الخطاياهم وماهم بحامين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يحملن أثقالهم وَاَسْقُونَنَّ وَاَسْقُونَهُمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَا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 الجنة وجعلناها وإبراهيم إذ قال لقومه اللَّهَ قال لقومه الله وَإِنَّ ذلكم خير لكم وَإِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خير لكم إنما تعبدون من دون الله أو وتخلقون إفك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون, إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وإن تكذبوا فقد كذب أمم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَنْهَارَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ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 Allah على كل شئ قدير. Yuzzbu man ysha' wa yarhamu man ysha'. Yuzzbu man ysha' wa yarhamu وإليه تقلبون وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي Wahai kamu yang beriman, janganlah kamu berbuat salah dan berbuat perbuatan والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه مَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جَاهُ اللَّهُ مِنَّا فَلَا كَانَ جَوَابَ قومه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 وَلَخَلْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْسَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين تَدْفُرُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إنه هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَوَهَبْنَا لَهُ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون فما كان جواب قومه إلا أن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 على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ولما جاءت رسلنا إن أهلها كانوا ظالمين. إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوط. قال إن فيها لوط. قالوا نحن أعلم بما فيها. قالوا نحن أعلم بما لن ننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين. لن ننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين. ولم ما أنجى. رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ Kur'iyat rizam min al-samaib, bima kano yafsukun. Inna muzilun al-ahli hadhihikur'iyat rizam min al-samaib, bima k. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. 126. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى مدين أخاهم شعيبا فَقُومُوا يَا قَوْمَ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا يَوْمَ الْآخِرِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ عَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ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 فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسف نابه الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسف نابه الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كان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 اهلياءك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق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 الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah Ya'lam apa yang